يمرتي من كم سنة لليوم قديش تغيرت يمرتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت يمرتي من كم سنة لليوم قديش تغيرت يا مرايتي من كم سنين اليوم أنا كم مرة خسرت يا مرايتي يا اللي بتعرفي حكايتي أنت بتعرفي شو شفت وبتعرفي من خفت كم مرة بوشك وقفت 재미ensive jo experiences jo Yä meraieti, شو ضيعت, شو لقيت وشو Minkil فرص Yä meraieti قلبي تعب من كل القصص مهما مئات اللي تضجر في جروح عم تترك أثر ترسم طريق نهايتي يا مرايتي يا اللي بتعرف حكايتي مجروح قلبي ومجرحة عجروح قلبي ترجحة من يوم يومي يوم مفرحة وليلي وين بدايتي يا مرايتي من كم سنين لليوم قديش تغيرت يا مرايتي من كم سنين لليوم أنا كم مرة